أن هناك عند اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم يَس أَلُونَكَ نِلْ وجلت قلوب طوليا على ايات زادهم امنا وعلى رب يتوكلون a <laughs> دِيقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Quan V de mata una kan أريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذا برا يَا قُطَانا بِالْكَافِرِينَ لِيُصِقْ قُلْ حَقٌّ أَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ اشتركوا في إِذْ يُغَشِّيهِمُ النُّعَاسُ مِنَ ٱلطَّمَأْنِينَةِ it is <laughs> ذلكم فذوقوه وأنا للكافرين عذابا فروا زحفا فلا تول me فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومن وقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ pa -dang. فآمنوا أطيعوا